بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد نواصل رحلتنا في تسجيل تراث الإمام بن القيم رحمه الله بالمكتبة المسموعة للإمام بن القيم رحمه الله تعالى وكتابنا هذا وهو العاشر كتاب الروح تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الحليم الحكيم الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لقد خلق الإنسان من سلالة من ضين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة وهي قطعة لحم بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما مختلفة المقادير والأشكال أساسا يقوم عليه هذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحماً هو لها كالثوب للابسين، ثم أنشأ خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، فسبحان من شملت قدرته كل مقدور، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وتفرد بملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها جل عن المثيل والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وتقدس عن شبه خلقه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وحجته على عباده أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين فصل الله وملائكته ورسله عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا الكتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح وما يتعلق بها أما المسألة الأولى وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟ فقال ابن عبدالبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه أمر بقتل بدر فألقوا في قليم ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا فقال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع عن عالي المشيعين له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه. فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، وسلم مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر به قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن يامان عن عبد الله بن سمعان عن زين بن أسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم حدثنا محمد بن قدامة الجوهري وحدثنا معنو بن عيسى القزاز أخبرنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد السلام عليه. فسلم عليه رد عليه السلام حدثنا محمد بن حسين حدثنا يحيى ابن بستا من الأصفر حدثني مسمع حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد ميت قال بلى قلت فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفض من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلقى أخباركم، قال قلت أجسادكم أم أرواحكم، قال هيهات بلية الأجسام، وإنما تتلقى الأرواح، قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم، قال نعم نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، ويوم السبت إلى طرع الشمس، قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها، قال لفضل يوم الجمعة وعظمته، وحدثنا محمد بن حسين حدثني بكر بن محمد حدثنا جسر القصاب قال كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي الجبان فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف فقلت ذات يوم لو سيرت هذا اليوم يوم الاثنين قال بلغني أن الموت يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها حدثني محمد حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا سفيان الثولي قال بلغني عن الضحاك أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لمكان يوم الجمعة حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياحي قال كان مطجف يغضو فإذا كان يوم الجمعة أدلج قال وسمعت أبا التياحي يقول بلغنا أنه كان ينور له في صوته فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر هوم وهو على فرصه فرأى أهل القبول كل صاحب قبر جلسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة قلت وتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير قلت وما يقولون قالوا يقولون سلام سلام حدثني محمد بن الحسين حدثني يحيى بن أبي بكير حدثني الفضل بن الموفق ابن خالي سوفيان بن عيينة قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي قبره في كل يوم ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يوما فبيناء أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانه عليه سحنة الموت قال فكأني بكيت لما, رأى لما رأيته قال يا بني ما بطأ بك عني قلت وإنك لتعلم بما جئي قال ما جئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا حدثني محمد حدثني يحيى بن بسطام حدثني عثمان بن سودة الطفاوي وقال وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت يهذخدي وذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري قال فماتت فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم في منابي فقلت لها يا أمة كيف أنت قالت أي بني إن الموت لكربة شديدة وإني بحمد الله في برزخ محمود نفرش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرقى إلى يوم النشور فقلت لها ألك حاجة قالت نعم قلت وما هي قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا لا لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات حدثني محمد, حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان، حدثني بشرب بن منصور، قال لما كان زمان الطعون كان رجل يختلف إلى الجبان، فيشهد الصلاة على الجنازة، فإذا أمس وقف على باب المقابل فقال آنس الله وحشتكم ورحيم غربتكم وتجاوز عن موسيقكم، وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات، قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو قال فبيناء أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني فقلت ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما حاجتكم قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال قلت فإني أعوذ لذلك قال فما تركتها بعد حدثني محمد حدثني أحمد بن سهل حدثني رشدين بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيب أن سليم بن عمير مر على مقبرة وهو حاق قد غلبه البول فقال له بعض أصحابه لو نزلت إلى هذه المقابر فبولت في بعض حفارها فبكى ثم قال سبحان الله والله إني لا أستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن أبي رهم عن ابي أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموت فإذا رأوا حسنا فارحوا واستبشروا وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثني محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عضني قال بما يعظك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربه من الموت فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك فبكى إبراهيم حتى أخضر لهيته قال ابن أبي وحدثني محمد بن الحسين حدثني خالد بن عمر الأموي حدثنا صدقة ابن سليمان الجعفري قال كانت لي سيرة سمجة فمات أبي فأمت وندمت على ما فردت قال ثم زللت أي ما زلت فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان شد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين فلما كانت هذه المرة استحيلت لذلك حياء شديدا فلا تخزيني في من حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر وكان لي جارا بالكوفة أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حور يا مصلح الصالحين ويا هادي المضلين ويا أرحم الراحمين وهذا فمن فيه أثر كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأمصار من أقارب عبد الله من الرواحة يقول إني أعوذ بك من عمر أخذ به عند عبد الله من الرواحة كان يقول ذلك بعد أن استشد عبد الله ويكفي في هذه تسمية المسلم عليهم زائرا ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع لوم وكذلك السلام عليهم فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زر القبور أن يقول سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الردى وإذا صلى الرجل قريبا منه شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك قال يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن ميناس خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى إلى قبر قال فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه فوالله إن قلبي لا يقضاها إذ سمعت صوتا من القبر إليك عني لا تؤذني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولي أن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذا، فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته، وقال ابن أبي الدنيا حدثني الحسن بن علي العجري، وحدثنا محمد بن الصلد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن سليم، حدثنا أبو قلبة قال، أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت منزلا فتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتبات فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول قال آذيتني منذ الليلة ثم قال إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ثم قال الركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها ثم قال جزى الله أهل الدنيا, أهل الدنيا خيرا أقلهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال وحدثني الحسين العجلي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا مالك بن مغول عن منصور عن زين بن وهب قال خرجت إلى الجبانة فجلست فيها فإذا رجل قد جاء إلى قبر فسواه ثم تحول إلي فجلس قال فقلت له ما هذا القبر قال أخ لي فقلت أخ لك فقال أخ لي في الله رأيته فيما يرى النائم فقلت فلان عيشت الحمد لله رب العالمين قال قد قلتها لأن أقدر على أن أقولها أحب إلي من الدنيا وما فيها ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفنونني فإن فلانا قام فصل ركعتين لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلي من الدنيا وما فيها حدثني أبو بكر التيمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني ليت بن سعد حدثني حميد الطويل عن مطرف بن عبد الله الحرشي قال فرجنا إلى الرابيع في زمانه فقلنا ندخل يوم الجمعة لشهودها وطريقنا على المقبرة قال فدخلنا فرأيت جنازة في المقبرة فقلت لو اغتنمت شهود هذه الجنازة فشاهدتها قال فاعتزلت ناحية قريبا من قبل فركعت ركعتين خففتهما لم أرض إتقانهما ونعست فرأيت صاحب القبر يكلمني وقال ركعت ركعتين لم ترض إتقانهما قلت قد كان ذلك قال تععملون ولا نستطيع أن نعمل لأن أكون ركاعة مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، فقلت من ها هنا؟ قال كلهم مسلم، وكلهم قد أصاب خيرا، فقلت من ها هنا أفضل؟ فأشر إلى قبر، فقلت في نفس اللهم ربنا أخرجه إلي فأكلمه، قال فخرج من قبره فاتا شاب، فقلت أنت أفضل من ها هنا؟ قال قد قالوا ذلك قلت فبأي شيء نلت ذلك فوالله ما أرى لك ذلك السن فأقول نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل قال قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصبر عليها فبذلك فضلتم وهذه المراء وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك فعلى كثرتها فهي على كثرتها وإنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطت على أنها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإذا تواطت رؤيا المؤمن على شيء كان كتواطئ رؤيتهم له وكتواطئ رأيهم على استحسانه واستقباحه وما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأاه قبيحا فهو عند الله قبيح على أن لم نثبت هذا بمجرد الرؤية بل بما ذكرناه من الهجد وغيرها وخثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه فضوى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهلي قال حضرنا, حضرنا قال حضرنا عمر بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول ما يبكيك يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل بواجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإني كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بوضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منهم فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يدك فلأبايعك فبسط يمينهم قال فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر ليه قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطغت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو ميت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا ميت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنة ثم أقيموا حول قبري قدرمات رمات حر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويصر بهم وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن قال عبد الحق يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك وقال الخلال في الجمع كتاب القراءة عند القبور أخبرنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا مبشر الحلبي حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال قال أبي إذا أنا ميت فضعني في اللحظ وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله وشن علي التراب شنا وقرأ عند رأسي بفاتحة البقارات وخاتمتها فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك قال عباس للدوني سألت أحمد بن حنبل قلت تحفظوا في القرآن على القبر شيئا فقال لا وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث قال الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دوفنا البيت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعه. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم قال فأخبرا ليمبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفتيحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد فرجع وقل للرجل يقرأ وقال الحسن بن صباح الزعفراني سألت الشافعية عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن قال وأخبرني أبو يحيى الناقد قال سميت الحسن بن الجراوي يقول مررت على قبر أختي لي فقارأت عندها تبارك لما يكر فيها فجاءني راجل فقال إني رأيت أختك في المنام تقول جاز الله أبا علي خيرا فقد انتفعت بما قرأ أخبرني الحسن بن, الحسن بن الهيثم قال سمعت أبا بكر بن الأطروش قال سمعت أبا بكر بن الأطروش بن بنت أبي نصر التمار يقول كان رجل يجيء لقبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة ياسين فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة ياسين ثم قال اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فجعلها في أهل هذه المقابر فلما كان في الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت أنت فلان ابن فلانة قال نعم قالت إن بنت لي ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها فقلت ما أجلسك هنا فقالت إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة ياسين وجعل ثوابها لأهل المقابر فأصابنا من روح ذلك وغفر لنا أو نحو ذلك وفي النساء وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قرأوا ياسين عند موتاكم وهذا يحتمل أن يراد به قراءته على المحتضر عند موته فيكون مثل قوله لقينوا موتاكم لا إله إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر لوجوه الأول أنه نظير قوله لقينوا موتاكم لا إله إلا الله الثاني انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعادي والبشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءه فإن هذه السورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال كنا عند شيخنا أبل وقت عبد الأول وهو في السياق, وهو في السياق وكان, آخر عهدنا, به وكان آخر, آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وقضى الثالث أن هذا عمل الناس عالتهم قديما وحديثا يقرؤون ياسين عند المحتضر الرابع أن الصحابة لو من قوله صلى الله عليه وسلم قرأوا ياسين عند موتاكم قراءتها عند القبر لما أخلوا به وكان ذلك أمرا معتادا مشورا بينهم الخامس أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهد بالدنيا هو المقصود وما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك لان الثواب إثما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت فصل وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبهلي على هذا فقال ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالهم وأعمالهم ثم قال ذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ويروى هذا من حديث أبي هريرة منقوفا قال فإن لم يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام قال ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول حديث عائشة الله, الله عليه أنها ما من رجل al-ampgan who reigns and his calibile exards حتى يقوم al.a.에서는 승 baths. محمد في هذا get considered as if the wp and at then its end to his life.嗎 قال dyed it to be worse than a cherry at it is on God.ு managed to be such a way. and who وقال سليمان been shown. was toでは НАHU аÍ.hail好像 togame iение for those f i will not هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه منهم قال نعم وأرد عليهم قال وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر السلام عليكم أهل الديار الحديث قال وهذا يدل على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه ودعاء من يدعو له قال أبو محمد ويذكر عن الفاضل بن الموافق قال كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة فأكثر من ذلك فشهدت يوما جنازة في المقبرة التي دفن فيها فتعجلت لحاجتي ولم آته فلما كان من الليل رأيته في المنام فقال لي يا بني لما لا تأتيني قلت له يا أبتي وإنك لتعلم بي إذ أتيتك قال إي والله يا بني لا أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلي وتقعد عندي ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة قال ابن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن سيار الكوفي قال حدثني الفضل بن موافق فذكر القصة وصح عن عمر بن دينار أنه قال ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده وإنهم لا يغسلونه ويكفلونه وإنه لا ينظر إليهم وصح عن مجاهد أنه قال إن الرجل لا يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده فصل ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمر الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسن فوه عليه بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه الترابة فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قائلا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فانه يقول ارشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت علينا عليه به عليه من الدنيا فيقول ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق ما يقعدنا عند هذا وقد لقنا حجته ويكون الله حجيجه دونهما قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسيبه إلى أمه حواء فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصار العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به وما أجر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسين ذلك ولا ينكره, ولا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول فلولا أن المخاطب يسمع وإلا كان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم وهذا وإن استحسنه واحد فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فأخبر أنه حين حينئذ وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرعن عالهم إذا ولوا منصرفين وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال مات أخ لي فرأيته في النوم فقلت يا آخي ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لي وقال شبيب ابن شيبة أوصتني أمي عند موتها فقالت يا بني إذا دفنتني فقم عند قبري وقل يا أم شبيب قول لا إله إلا الله فلما دفنتها قمت عند قبرها فقلت يا أم شبيب قول لا إله إلا الله ثم انصرفت فلما كان من الليل رأيتها في النوم فقالت يا بني كنت أن أهلك لولا أن تداركني لا إله إلا الله فقد حفظت وصيتي يا بني وذكر ابن أبي الدنيا عن تماظر بانتساهل امرأة أيوب بن عيينة قالت رأيت سفيان بن عيينة في النوم فقال لي جزى الله أخي أيوب عني خيرا فإنه يزورني كثيرا وقد كان عندي اليوم فقال أيوب نعم حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره وصح عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن شهر بن حوشب، أن الصعب بن جثامة، وعفو بن مالك كان متواخيين، قال صعب لعوف أي أخي أينا مات قبل صاحبه فليترايا له، قال أهو يكون ذلك؟ قال نعم، فمتى صعب فرآه عوف فيما يرد نائم، كأنه قد أتاه، قال قلت أي أخي؟ قال نعم، قلت ما فعل بكم، قال غفر لنا بعد المشايب، قال ورأيت لمعة سوداء في عنقه قلت أي أخي ما هذه؟ قال عشرة دنانير استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه إياها وعلم أي أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره حتى هرة لنا ماتت منذ أيام وعلم أن بنتي تموت إلى ستة أيام فاستوصوا بها معروفة فلما أصبحت قلت إن في هذا لمعلمة فأتيت أهله فقالوا مرحبا بعوف هكذا تصنعون بتركة إخوانكم لم تقربنا منذ مات صعب قال فاعتللت بما يعتل به الناس فنظرت إلى القرن فأنزلته فانتثلت ما فيه فوجدت الصرة التي فيها الدنانير فبعثت بها إلى اليهودي فقلت هل كان لك على صعب شيء قال رحم الله صعب كان من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هي له قلت تخبرني قال نعم أسلفته عشرة دنانير أسلفته عشرة دنانير فنبذتها إليه قال هي والله بأعيانها قال قلت هذه واحدة قال فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب قالوا نعم حدث فينا كذا حدث فينا كذا قال قلت اذكروا قالوا نعم هرة ماتت منذ أيام فقلت هتان اثنتان قلت أين ابنة آخي قالوا تلعب فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة فقلت استوصوا بها معروفة فماتت لستة أيام وهذا من فقه عوف رحمه الله وكان من الصحابة حيث نفذ وصية صعب بن جثامة حيث نفذ وصية الشعب ابن جهثامة بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشر وهي في القرن ثم سأل اليهودية فطابق قوله لما في الرؤية فجزم عوف بصحة الأمر فعطى اليهودية الدنانير وهذا فقه إنما يلق بأفقه الناس وأعلمهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تلكة صعب وهي لأيت وورثته إلى يهودي بمنام ونظير هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون الناس قصة ثابت بن قيس بن الشماس وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البضل وغيره قال أبو عمر أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسب بن أصبغ حدثنا أبو الزنباع أروا حمد الفرج حدثنا سعيد بن عفين وعبد العزي بن يحيى المدني حدثنا مالك بن وأنس عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شباس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قال مالك فقتل ثابت بن قيسي اليوم اليمامة شهيدا قال أبو عمر وروى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني قال حدثت لبنة ثابت بن قيسي بن شماس قالت لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه يسأله ما خبره قال أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملي قال لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير قال ثم أنزل الله إن الله لا يحب كل مختال فخور فأغلق عليه بابه وطفق يبكي ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره فقال يا رسول الله إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي فقال لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قالت فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد ابن الوليد إلى مسيلمة فلما التقوا انكشفوا فقال ثابت وسالم مولى أبي حديفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبين رجل من المسلمين نائم إذا أتو ثابت في منامه فقال له أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أمس مر برجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في طواله وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأتي خالدا فمر أن يبعث إلى درعي فيأخذها وإذا قد قدمت المدينة على خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أبا بكر الصديقة فقل لو إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيق عتيق وفلان فأتى الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤيا فأجاز وصيته قال ولا نعلم أحدا أجزت وصيته بعد مودي غير ثابت ابن قيس رحمه الله انتهى ما ذكره أبو عمر حتى إن كثيرا ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله، وقال حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز، أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكاذب المرأة، ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك، بل حكاه عنه تقريرا له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين التي تداعتا الولد للصغرى، بالقرينة التي ظهرت له لما قال إيتوني بالسكين أشق الولد بينكما فقالت الكبرى نعم راضيت بذلك للتأسي بفقد ابن صاحبتها وقالت الأخرى لا تفعل هو ابنها فقضى به لها للشفقة والرحمة التي قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى ويبقى حيا وتنظر إليه وهذا من أحسن الأحكام وأعدالها وشريعة الإسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته وهر الحكم بالقافة وإلحاق النسى بها الاعتماد على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالبا المقصود أن القرائن التي قامت في رؤية عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن بل هي أقوى من مجرد وجوه الآجر ومعاقد القمط وصلاحية المتاع للمدع دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين وهذا ظاهر لخفاء به وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته وبالله التوفيق والمقصود جواب السائل وعند الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى ينتهي أيها السارة مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه